فلا تغرّنكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور إن الله عِدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَا تَكْسِبُ غَدَا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 وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لَهَا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وما يعمل مثقا ذرة شريرة قدمت <تصفيق> هذه المادة من موقع المتجول القرآن المتجول دتقام